بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى اديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أليانهم وعلى اموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الاسماء في الارض وفي السماء بسم الله افتتح وبه اختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف واحذر الله الله الله الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر الله الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم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 ولم يكن له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما بِهِ به اللهم أَسْأَلُكَ لِي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ وَسَبْعٍ وَحَيَّاتٍ وَعَنْقَرَبٍ وَمِنَ الشَّرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِالنَّفْسِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنسورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 فَإِن تولوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العرش العظيم فَإِن تولوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم فبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفال آثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله إذ الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجوه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله, وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل